والحوثيون قرن الشيطان وقد تحدثنا في خطبتي الاولى عن عقائد النصيريين وبينا انحرافهم عن الاسلام احنا انا اكثر من اليهود والنصارى انهم يعتقدون عقائد الباطنية الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بشريعه الإسلام والحوثيون الذين هم في اليمن لا يختلفون كثيرا عنهم في الكفر والإلحاد هم إخوانهم في العقيدة الباطنية وفي الإلحاد والحوثيون كما جاء في الموسوعة الحرة هم من أهل صعده في الشمال الغربي لليمن هذا موطنهم وقال صاحب موسوعة الرشيد موسوعة تحت إشراف الدكتور عبد الله الدوميجي لأساتيزة العقيدة قال في تعريف أو قيل في هذه الموصف في تعريف الحوثيين زعيمهم هو بدر الدين ابن أمير الدين ابن الحسين الحوثي ولد في السابع عشر من جماد الأولى للعام الخامس والأربعين بعد الثلاثمائة والألف من الإجراء بمدينة ضحيان ونشأ في صعبة يبلغ من العمر يعني في الوقت الحالي ما يقرب من الثلاث الثلاثة والثمانين عاما ونشأ بدر الدين زيديا من فرقة الجارودية وسيأتي بيان عقائد هذه الفرقة الجارودية ورحل إلى طهران في إيران وأقام بها سنوات عدة واستماله الإمامية الاثنى عشرية في, في إيران خلال إقامته وقال نعم وقيل أيضا في هذه الموسوعة قائد الحوثيين الأول هو ابنه هذا الرجل حسين بدر الدين الحوثي هو الابن الأكبر لبدر الدين الحوثي من مواليد العام الثالث والستين بعد تسعمائة والالف من التاريخ الميلادي ودرس على يد والده وأرباب المذهب في صعده درس المنهج الزيدي الجارودي إلى أن أسز حزب الحق في العام التسعين بعد التسعمائة والألف وانتخب عضوا في مجلس النواب في اليمن ممثلا عن حزب الحق في محافظة صعبة نعم واعتبر نفسه مصلحا ومجددا للإسلام وأبعد عن الإسلام وكان معتزلي العقيدة كان يعتقد عقيدة المغتزلة في الأسماء والصفات وفي الجنة والنار وفي الشفاعة إلى آخره ومعلوم أن عقيدة المغتزلة من أخمة العقائد والزيدية أغلبهم على هذا على عقيدة الاعتزال. وزار إيران ومكث فيها فترة في مدينة قم أو قم وكان من المؤسسين للتنظيم الزيدي الذي سموه بالشباب الشباب المؤمن. وقيل إن هذا التنظيم هو الذراع الرافضي للحزب الشيطان في لبنان لحزب الله الذي سمم حزبا وليس حزبا لله بلا شك فلما أرادوا أن يكون لهم خلفاء في اليمن فخشوا أن يسموا بنفس الحزب بنفس اسم الحزب اللبناني حتى لا تنفضح خطتهم فسموه بالشباب المؤمن خداعا للمسلمين هناك حتى لا يعني يعرف أمرهم وقاض هذا الرجل حسين الحوثي التمرد ضد الحكومة اليمنية في الحرب الأولى في العام الأربعة أو في العام الرابع بعد 2000 من التاريخ الملادي وخلف هذا الرجل أو يعتبر القائد الثاني للحوثيين المسمى بعبد الملك الحوثي قاتله الله وقد ولد في صعدة في العام التاسع والسبعين بعد التسعمائة والألفة ويبلغ حاليا الثلاثين من العمر وكان تلقى تعليمه في المدارس الزيديه وأخو حسن الحوثي وايضا من الشخصيات البارزه في التنظيم الحوثي من يسمى بيحيى يحيى الحوثي وشقيق حسين ايضا وعضو مجلس النواب وهذا الرجل يقيم في العاصمه الالمانيه بعد أن طلب اللجوء السياسي من ألمانيا ومن هناك يأخذ العون والنصرة من النصارى واليهود ولذلك أمريكا بناء على هذا الرجل لم تذكر الحوثيين في المنظمات الإرهابية رغم أنهم من كبار الإرهابيين على مستوى العالم. ولكن العلاقات ما بين النصارى في أمريكا والروافد في كل مكان علاقات حميمة وإن ادعوا خلاف ذلك ولذلك لا يعتبرون الروافد رغم أنهم رؤوس الإرهاب والتطرف لا يعتبرون هؤلاء من الإرهابيين المتطرفين عندهم لأنهم إخوانهم في التطرف والإرهاب والقتال للمسلمين وجاء في كتاب الحوثيه في اليمن بعد اعلان نجاح الثورة الإيرانية في العام التاسع كانت المظاهرات, المظاهرات المؤيدة للخميني تجوب صعدة عند الحوثيين فكان الزيدية يرون أو ينظرون إلى هذه الثورة على أنها المخلصة المخلصة لهم من حكم أهل السنة في اليمن أو. وقد قام أحد علماء الزيدية المسمى بصلاح أحمد فريتة بإنشاء تنظيم يسمىه باتحاد الشباب في العام السادس والثمانين بعد التسعمائة وكان يدرس لأعضاء هذا التنظيم وكان يدرس لأعضاء هذا التنظيم مبادئ الثورة الخمينية الإيرانية وقال وزير الداخلية اليمني رشاد رشاد العليمي في خطابه أمام البرلمان اليمني إن الحركة الحوثية والتي وصفها بالبذرة الشيطانية بدأت في العام الثاني والثمانين بعد التسعمائة إبان الحرب العراقية الإيرانية وأن خلايا تشكلت لهذه الحركة بين عامي 83 و 84 بدعم إيراني وقامت لأعمال إرهابية ضد المسلمين في تلك الفترة هناك في اليمن منها الاعتداء على السفير السعودي في اليمن وأما عن عقائد الحوثيين فنقول اولا اعتقادهم في الصحابه لم جاء في موسوعه الرشيد يرى اتباع الحوسي ان الصحابه اصل البلاء على هذه الامه وقال بدر الدين الحوثي انا عن نفسي اؤمن بتكفيرهم اي بتكفير الصحابه هكذا يصرح بلا توريه كونهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتله الله وقال حسين الحوثي كل سيئة في هذه الأمة وكل ظلم وقع في هذه الأمة وكل معاناة المسؤول عنها أبو بكر وعمر وعثمان ولا يزيب الله وعمر بالذات عمر بن الخطاب بالذات يعني يخصون عمر بالذات بالبغض عن بقية الصحاب قال وعمر بن الخطاب بالذات هو المهندس لهذه العملية آه. وقال عن بيعة الصحابة لأبي بكر قال هي شر تلك البيعة شر على هذه الأمة والعزبالله ويقول إن مشكلة أبي بكر وعمر مشكلة خطيرة هم وراء ما وصلت إليه الأمة وهم وراء العمى عن الحل ولا يغلب الله ويقول العرب كلهم سنة يتولون ابي بكر وعمر فما استطاعوا يصلوا الى حل اطلاقا مع اعداء الاسلام ولم يغلبوا اليهود بينما حزب الله أو يقول بينما يقول الله إن حزب الله هم الغالبون، فاعتبر أن عدم انتصار المسلمين على اليهود يدل عليهم ليسوا حزبا لله وأن حزب الله هم الذين آمنوا الذين المقصود بهم الإمام عليه وأن أهل السنة حرفوا الذين آمنوا إلى أبي بكر وعمر، هكذا يقول الحوسي قاتله الله. من من هزم اليهود يعتبر أن أبو بكر عمرا هزم أممها كاذب كذاب وكافر كافر بالإسلام ويقول إن حزب الله المذكور في القرآن ليس هؤلاء المسلمين السنة وإنما حزب الله يقتصر على الشيعة فقط الذين يتبعون عليا رضي الله عنكذا يقول وهذا الكذاب يعني كما يقال إن انت استحفظ ما شئت من المعلوم عند كل العقلاء أن حزب الشيعة سواء في لبنان أو في إيران هم من أكثر أعوان اليهود والنصارى هذا يعرفه كل من يقطن هذه الأماكن ولكنهم يخاطبون أمة يعني البعض منها يدور مع العاطفة والبعض يدور مع الأهواء والبدع لذلك تخيل عليهم هذه الأكاذيب للأسف فتجد السفهاء من هؤلاء يناصرون هؤلاء الروافد الذين هم يحملون البغض والعداء الشديد لهم فحزب الشيطان هذا الرافضي هو يعتبر خط الأمان لليهود على أرض لبنان وكذلك إيران تعتبر الصمام أمني لليهود في وسط بلاد المسلمين ويعلمون ذلك جيدا ولكنهم يخدعون السزج وهم يكنون العداء الخاص للخليفة الراشد عمر لأن الله أطفأ على يديه نار الفرس فكان عمر هو من قاتل الفرس وهدم وأنهى دولتهم فلذلك يكنون لعمر بالخصوص أشد العدل لأن أصولهم فارسية هم يريدون أحياء دولة الفرس ولذلك إيران تعتمد اللغة الفارسية اللغة الأولى لها لأنهم فر لأنهم من الـ من الـ من الـ من, الـ من الذين يعتقدون عقائد الفرس القديمة والتي أرادوا أن يلبسوا لباس الإسلام تحت مسمى حب آل البيت وهم روافض فارسيون دولة فارسية صفوية رافضية لا تبت إلى الإسلام بصلة وكذلك الحوثيون ويقول هذا المجرم حسين الحوثي قطع الله دابره وقطع الله دابر الحوثيين جميعا السلف الصالح هم من لعب بهذه الأمة هم من اسس فرقة الأمة قاتله الله لأن أبرز الشخصيات في السلف الصالح هم أبو بكر وعمر واسمان ومعاوية وعائشة وعمر ابن العاص المغيرة من شعبة وهذه النوعية نوعية فاشلة هكذا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة الرافضة قاتلهم الله وأراحى الله المسلمين من شرهم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد واما عن عقيده الحوثيين في المهد المنتظره فجاء في موسوعه الرشيد كان الجيش اليمني كشف مؤخرا عن وثائق عن وثائق جديدة في أماكن متفرقة من الصراع مع الحوثيين. تصف مؤسس التمرد حسين الحوثي شقيقة زعيم المتمردين الحالي عبد الملك الحوثي بأنه المهدي المنتظر آه. نعم إلا أن العثور عليها كان في فترة سابقة في العام التاسع بعد الألفين من الميلادين وتوضح هذه الوثائق الفكر الإمامي الرافضي الذي يكرس له حسين الحوثي بين أتباعه وحرصه على إثبات مشروعية حركته بأساليب مختلفة ومنها إقناعه البسطاء بأنه المهدي المنتظر الله. مؤمن عن عقائدهم التي وافقوا فيها الرافضة الإمامية الاثنى عشرية وصاروا يحيون هذه العقائد في صعدة هناك أولا إحياء ذكر مقتل الحسين رضي الله عنه وإقامة المجالس الحسينية وما فيها من, إيش؟ من الكفر والضلال والانحراف ضربوا الصدور ولطموا الخدود وشقوا الثياب ورفعوا الأصوات بالعويل والبكاء وسبوا الصحابة ولعنهم في هذا وفي هذه الذكرى والحسين ف... نعم. ثانيا إحياء ذكرى وفاة بعض أئمة الإمامية الاثنى عشرية نحو جعفر الصادق ومحمد الباقر وعليه زين العابدين وثلاثتهم برآة من الإمامية والرافضة آه. إنما اتخذوهم ائمه تدليسا وكذبا و... ثالثا اتخاذهم جبلا في مدينة صعده يسمونه بمعاوية يسمون هذا الجبل بمعاوية يخرجون إليه يوم كربلاء بالأسلحة ويطلقون عليه ما لا يحصى من القذائف انتقاما من معاوية رضي الله عنه بلهاء مجانين يعني ليس من المسلمين ليس من العقلاء يعني لا ينبغي أن ينسابوا إلى العقلاء اصلا بل ينبغي أن تفتح لهم المصحات النفسية لعلاج المجانين أو أن يلحقوا بالمجرمين في السجون لا ينبغي أن يكون هؤلاء من الأحرار لأنهم مجانين مجر لأنهم مجانين مجرمون زنا لا يمتون إلى الإسلام ولا إلى العقل بصلة فتعجب من الإخوان المسلمين الذين يدافعون عن هؤلاء المجانين والله تعجب من هذا الحزب الذي صار يحمي كل لحنة تضاد الإسلام. والعزب الله. هذا الحزب يعني الذي صار بلاء على هذه أمة. حزب الإخوان المسلمين. خامساً أو رابعاً يعرضون في مح في محل في وفي المطاعم أشرطت المجالس الحسينية المسجلة في إيران وفيها من العويل والندب وصب الصحابه ما فيها خامسا يلزمون الناس بدفع زكاه الخمس على طريقة الإمامية الاثنى عشرية ويعتبرونه واجبا شرعيا لا يصح إيمان المرء إلا فيه سادسا يروجون لزواج المتعة في داخل اليمن ويلزمون تنظيم الشباب المؤمن الذي هو وخليفة حزب الشيطان في لبنان بذلك ويكرهون الناس على تقديم بناتهم وأرحامهم لمن يرغب بالزواج استمتاعا آه. لا يذب ما ويطلبون من المقاتلين الذين يقاتلون معهم الوصية الوصية بزوجاتهم زواج المتعة إذا استشهدوا على تعبيرهم طبعا ليسوا من الشهداء ولهم إلى جهنم وبئس المصير إذا ماتوا على هذه العقيدة وندرك من هذه النقولات السابقة لم أن الحوثيين هم من الزيدية الجارودية الذين انتحلوا الرفض أي انتحلوا مذهب الروافض الإمامية الاثنى عشرية ولكنهم في أصلهم جاروضية وقد بين بعض أهل اليمن من المتحدثين هناك أن الحوثيين لا ينتسبون إلى الزيدية يعني تبرأوا منهم فجاء كتاب الحوثية فجاء في كتاب الحوثية في اليمن أن وكيل وزارة الأوقاف اليمنية الشيخ يحيى النجار قال إنه من خلال متابعة هذه الجماعة أي الخوثيين واستنادا إلى أدبي أد... نعم أدبياتهم وملازمهم ي... قيل إنهم معطنقوا المذهب الشيعي الاثنى عشر الصفوي هو المذهب الذي لا تعرفه اليمن نعم وقال بنحو ذلك وزير الأوقاف, وزير الأوقاف نفسه حمود الهطار وقال أيضا إن بدر الدين وابنه لا علاقة لهم بالزيدية ولا يمثلونها بل هم يمثلون الروافض الإمامية في ايران وأما عن عقائد الجارودية الزيدية التي ينتسب الحوثيون إليها في أصل معتقدهم هم كما حكم عليهم عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق أنهم كفار لأنهم كفروا عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالجارودية وافقوا الرافضة الإمامية في تكفير عامة الصحابه يكفرون عامة الصحابة وقال عبد القاهر في كتابهم الجارودية من الزيدية اتباع الرجل المعروف بابي الجارود وقد زعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على امامه علي بالوصف دون الاسم وان الصحابه كفروا بترقيم بيعه علي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وعد الملطي في كتاب التنبيه والرد على اهل الأهواء والبدع الجارودية من فرق الإمامية الراضة، فهذا خلاف ما عليه بقية عليه بقية وأصحاب كتب الفرق أنهم عدوا الجارودية من الزيدية خالفهم الملطي فعد الزي الجارودية من فرق الإمامية الاثني عشري وهذا يعني اختلاف اختلاف مصطلحي لأنهم يوافقون الإمامية الراضة. في أغلب عقائدهم كما بينا فهم شركاء في الكفر والزندقة والبعد عن الإسلام وين اختلفت المسلميات عندهم وأخيرا نذكر الهدف الرئيسي للحوثيين كما جاء في موصوعة الرشيد أن هدف الحوثيين الرئيسي من هذا القتال في اليمن ليس مجرد إقامة دولة لهم في صعبة كما صعبة وليس من باب الخلافات مع أهل السنة هناك فقط لا لهم أطمع أكبر من ذلك وهي نفس أطمع الدولة الإيرانية الرافضية الهدف الأكبر <تصفيق> عند هؤلاء جميعا كما جاء في هذه الموسوعة هو احتلال الحرمين الشريفين وتدنيس الكعبه وتدميرها والقضاء على النظام السني الذي يحكم البلاد السعوديه هذا هدفهم الاعظم وانما كل هذه الحروب الجانبيه تمهيدا لهذا الهدف الاعظم عندهم فما كان القتال في العراق الا تطويقا لهذه الدوله السنيه وكذلك القتالون في اليمن الآن كل هذا من باب تطويق الدولة السنية السعودية كي يحقق الحلم يحقق الحلم الأكبر للخميني وهو احتلال الكعبة وتدمير الكعبة حتى تتحول قبلة المسلمين إلى كربلاء هناك في إيران هذا هو الهدف الأكبر لهم آه. وقد جاء في العام الثلاثين بعد الأربعمائة والالف ظهر فيلم سينمائي كما يقولون لرجل رافضي باكستاني يعيش في بريطانيا هذا الفيلم صور إرهاصات ظهور المهدي الرافضي وفيه مشاهد تدنيس الكعبة بدماء من يقتلون فيها والفزع المصاحب لذلك هذا حلمهم الأكبر هؤلاء الباطنية الزنادقة فقاتل الله من يتسطر على هؤلاء الذين يعتبرون العدو الأول لامه الإسلام قبل اليهود بل هم بوابة اليهود إلى بلاد الإسلام فالذي يهادن هؤلاء هو خائن للإسلام والمسلمين الذي يهادن هؤلاء الروافض سواء في إيران أو في لبنان أو الحوثيون في اليمن خائن لهذه الأمة وإن الدعم الدعم من الشعارات الكاذبة و... وكما بينت في الخطبة الأولى أن هؤلاء الإخوان المسلمون يتناقضون. في حجد الجهود ضد النصيري الزنديق نشار الأسد والسكوت عن جرائم حزب الشيطان في لبنان وعن جرائم الحوثين في اليمن وعن جرائم إيران ضد أهل السنة سواء في داخل إيران أو في العراق لا تجد حثاً لحزب الإخوان المسلمين في هذه جرائم ولا دعاوى لجمع التبرعات لهم لماذا يقصون أولاء فقط لأنهم يتبعون اهواءهم السياسية التي تخدم مصالحهم فقط لا ينطلقون في هذا من العقيدة وإلا لو كانوا صادقين لانهم يبغضون النصيري الأسد هذا من باب أنه نصيري مجرم كافر بالإسلام لأعلنوا لا التوجه والموقف نفسه من الدولة الإيرانية التي لا تقل عداءا للمسلمين عن هذا النصيري بل إن إيران هي التي تمول هذا النصيري هذا النصيري ضد حربه للمسلمين هناك في سوريا قاتل الله الروافد وأراحر المسلمين من شرهم وللحديث بقية في القضة التالية وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم